الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المال. المال الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وأصحابه كنا فرغنا الله لله على رسول وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا قد فرغنا بحول الله وقوته من الحديث أجمعين من قد رب التوبة عن منزلة التوبة والحديث عن وقوته والحديث منزلة التوبة ونهايتها يعني ب د ا ي ة عمل ويعني عزم قوي و إ ر ا د ة م ت ي ن ة و ه م ة ع ا ل ي ة من أ ج ل أ ن يدرك ا ل إ ن س ا ن معالي ا ل أ م و ر ف إ ذ ا فرغ من م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة أ ق ب ل بكلياته وقلبه على الله وذلك هو قوله تعالى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 هي م ن ز ل ة ا ل إ ن ا ب ة ل أ ن الله عز وجل بعد أ ن أ خ ب ر أ ن ه يغفر لعباده قال و أ ن ي ب و ا الى ربكم و أ س ل م و ا له ف ا ل إ ن ا ب ة هي موضوع حديثنا اليوم الحديث عن ا ل إ ن ا ب ة قليل يعني ما سمعت في من سمعت من تحدث عن ا ل إ ن ا ب ة إ ل ا قليلا بالرغم من أ ن ه ا م ف ر د ة ق ر آ ن ي ة هي م ف ر د ة يعني م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أ ن ا ل ت و ب ة معها إ ن ا ب ة حتى هذا في حال ا ل أ ن ب ي ا ء كقوله تعالى على داود عليه السلام قال فاستغفر ربه شنو استغفر ا ل ه بعد ا شنو فخر راكعا و أ ن ا بعد استغفار ل ا ا ل إ ن ا ب ة و ا ل إ ن ا ب ة تعني الرجوع الكامل و ا ل إ ق ب ا ل التام و ا ل إ ن ق ي ا د الذي لا تردد معه ل أ ن من تاب اتى بالدفاع ال الذي يحصل له تحول في حياته يعيش حياه ف ي غفله فاذا ما تاب و ب د أ يتعرف على الله و ب د أ قلبه يتغير و ب د أ فؤاده يتحول ف إ ذ ا به ينيب إ ل ى الله ب ق و ة ا ل إ ن ا ب ة في ا ل ل غ ة تدور على ثلاث معاني ا ل إ س ر ا ع والتقدم والرجوع فهم أ س ر ع و ا إ ل ى م ر ض ا ت الله ورجعوا إ ل ي ه في كل وقت وحال وتقدموا ل أ ن من معانيها التقدم وتقدموا إ ل ى محبه ا ومراضيه سبحانه يقال فلان أ ن ا ب رجع فلان أ ن ا ب أ س ر ع فلان أ ن ا ب تقدم وهذه م ن ز ل ة ا ل أ ن ب ي ا ء إ ن إ ب ر ا ه ي م ل أ و ا ه حليم منيب اي سريع ا ل إ ق ب ا ل سريع ا ل م ب ا د ر ة سريع التقدم سريع ا ل إ ج ا ب ة يجيب الله ويقبل عليه بكلياته وتلك ع ل ا م ة ص ح ة ا ل ت و ب ة ا ل ت و ب ة التي تحدثنا عنها في الدروس الماضيه ة علامة صحة من أشنو؟ الإناب ن ل ا أ قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن من يأتيكم ربكم العذاب أشنو؟ ب ر ت ه و أ ن ت م لا تشعرون أ ن تقول نفس يا حسرتا ء على ما ف ر ط ت في جنب الله و إ ن ك ن ت لمن الساخرين أ و تقولوا ان الله هداني لو كنتم ن المتقين ف ا ل إ ن ا ب ة هي ق ر ي ن ا ا ل ت و ب ة من الفاظ ا ل إ ن ا ب ة الموجوده في ا ل ق ر آ ن التذكر و ا ل ت أ م ل في خلق الله والهدايه م ر ت ب ط ة ب إ ن ا ب ه قال تعالى عن السماء فلم ينظروا إ ل ى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج فروج معناها خلل و ا ل أ ر ض مددناها و أ ل ق ي ن ا فيها رواسي ا و أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج بهيج ت ذ ك ر ة وذكرى لكل جنود عبد منيب الذي أ ن ا ب بقلبه ورجع وبادر و أ ق ب ل على الله بكلياته هو الذي يتذكر و ي ت أ م ر ويتفكر في هذا الخلق وفي هذه الكائنات وسبحان الله كل هذه المفردات ا ل ق ر آ ن ي ة فاستغفر ربه و خ ر ا ك عنه و أ ن ا ب مفرد إ ن إ ب ر ا ه ي م ل أ و ا ه حليم منيب مفردا و أ ن ي ب و ا إ ل ى ربكم و أ س ل م و ا له هذه المفردات تبين أ ر ك ا ن ا ل إ ن ا ب ة ل ل إ ن ا ب ة أ ر ك ا ن يعني كيف نعرف أ ن هذا منيب و أ ن هذا غير منيب ل أ ن ه يربط ا ل ا ن ا ب ة ب ا ل ع ب و د ي ة قالت ذ ك ر ة وذكرى لكل عبد منيب بل يعني حتى ا ل ج ن ة أ ز ل ف ت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا ما تعادون لكل أ و ا ب حفيظ من ا ل أ و ب ة والرجوع و ا ل إ ن ا ب ة إ ل ى الله عز وجل لكل أ و ا ب حفيظ طيب هذا يعني أ ن أ ر ك ا ن ا ل إ ن ا ب ة أ ر ب ع ة لا تتحقق ا ل إ ن ا ب ة في شخص إ ل ا إ ذ ا توفرت فيه أ ر ب ع ة شروط الشرط ا ل أ و ل م ح ب ة الله تعالى لا يمكن أ ن يكون الشخص يسمى منيب ويستحق لفظ ا ل ا ن ا ب ة والمنيب إ ل ا مع ا ل م ح ب ة أ ن يحب الله تعالى ولذلك قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أ ن يعبدوها و أ ن ا ب و ا إ ل ى إلى الله لهم ا ل ب ش ر فبشر عباده ف ا ل إ ن ا ب ة ب ا ل م ح ب ة ل أ ن ه يمكن أ ن ت ر ي ن إ ل ى شيء ترجع إ ل ي ه بكلياتك وتقبل عليه و أ ن ت م ب ا د ر وبينك وبينه حواجز و ك ر ا ه ي ة وبغضاء هذا في البشر في البشر يعني أ ن ت حتى اذا اذيت أ ن تجلس إ ل ى درس لتتعلم ابتداء لا بد أ ن تحب من ش ن و ط من يعلمك لتتلقى منه تلقشنو الصحيحتك بتكرهه ما بتفهم منه كوي لكن ت ر ك س وتتحبه هذه ا ل م ح ب ة هي ع ل ا م ة ا ل ا ن ا ب ة وسبحان الله ح ك م ة الله أ ن الله هو الوحيد سبحانه الذي تخافه وتفر إ ل ي ه ل أ ن ك تحبه أ م ا غير الله إ ذ ا خفته فرغت منه في أ س د ي ت ج جنب ي ب ف ي ن ا ر ي ت جنبه, جنبه. قص على ذلك بمعنى أ ي شيء الحيه النار أ ي شيء تخافه تبتعد منه إ ل ا الله كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت إ ل ي ه قربا سبحان الله هذا شيء عجيب وهذا معناها ا ل م ح ب ة يعني أ ك ب ر شيء يحرك هذه ا ل م س أ ل ة في النفس ا ل م ح ب ة و إ ل ا ربك يخوفك ويتوعدك يقول لك الناد وبسوي وبدخر والظالمين ويفعل ا والكذا انت قدر مع الله خوفك ي ت ع من كان بالله أ ع ر ف كان منه أ خ و ف يعني كلما كنت أ ك ث ر خوفا من الله كلما كنت أ ك ث ر قربا منه و أ ص ل ا لا تخاف الله إ ل ا بعد معرفته فالركن ا ل أ و ل في ا ل إ ن ا ب ة شنو ا ل م ح ب ة والركن الثاني من اللفظ الخضوع لا يتصور انابه بغير الخضوع ذلك ا ل ا ن ا ب ة معها اعمال صالحه قال تعالى منيبين إ ل ي ه واتقوه و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعه كل حزم مما لديهم فرحون ي سبحان الله هذه ا ل آ ي ة عجيبه في الروم ا ل آ ي ة اتت في ا ل صياغ الحديث عن قول تعالى أ ق م وجهك للدين ح ن ي ف ة ف ط ر ة الله التي فطر الناس عليها بعد كالمنيبين إ ل ي ه ك أ ن الله خلق الناس ابتداء منيبين ولكنهم تبدلت قلوبهم وتغيرت أ ح و ا ل ه م فابتعدوا عن الله تعالى قال تعالى ت في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين خلق الله الناس على قرب وحب وخضوع لله طيب الجمع بين ا ل م ح ب ة والخضوع مهم لتتحقق ا ل ع ب و د ي ة و ا ل إ ن ا ب ة لماذا ل أ ن ك قد تحب ولا تخضع قد تحب ولا شم؟ ولا تخضع هذا ممكن ولا ممكن ممكن ولا ممكن ولا سائر المحاب ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل م و ج و د ة في قلوب الناس من هذا الصيف كيف أ ن ت تحب ولا ذكاء ولكنك لا, لا تخضع له ولا تخضع له تحب زوجك ل ك ن قد تخضع له د خ لانك و ي ة لأنه ا ن ب تحب ا ل م ر أ ة وبتخضع ل ه ب إ ن ا ب ة عديدة م انت في الكلام ب إ ا ب ة أ ن أ ن ب ت إ ل ى المراه ب إ ن ا ب ة ف أ ن ت قد تحب ولا تخضع. وقد, تخضع وقد تخضع ولا تحب قد تخضع لمن طهرك حيث لا مفر منه ولكنك خاضع له وقلبك ليس معه هذا ممكن و ك ن لكن ا ل إ ن ا ب ة اجتماع م ح ب ة الله وشنو والخضوع له سبحانه ذ ا ا ل ر ط ن ا ل ث ا ل ث ا ل ر ط ن الثالث في ا ل إ ن ا ب ة مع ا ل م ح ب ة والخضوع الاقبال على الله أ ن تقبل على الله بكلياتك بقلبك وجوارحك و أ ن تسلم قلبك له سبحانه و إ ي ا ك أ ن تجعل قلبك لغيره نعظم الشرور و أ ك ب ر المفاسد في أ ن تجعل قلبك لغير الله أ ن يتصرف فيه و أ ن يمتلكه و أ ن يديره غير الله حتى ولو كان شيخا أ و عالما أ و استاذا قلبك كله اجعله لربك وسوف تجد بعد ذلك من معاني ا ل ع ب و د ي ة و أ ل و ا ن المقامات وصروف ا ل إ ي م ا ن وصنوف ا ل ل ذ ة و ا ل م ت ع ة و ا ل ع ب و د ي ة ما لم تجدها من قبل أ ج د ذلك أ ن تعطي قلبك لله قلبك إ ذ ا كان غال فلا يليق ولا يحق ان يكون إ ل ا لله وهذه م س أ ل ة م ه م ة يعني يقول ا ل شيخ الاسلام تيمر رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة ا ا ل ع ر قال ي في ة أ ع متى ا القلبية قال ل م ما وجدت من القلب انصرافا لغير الله كان القلب أ ك ث ر تعرضا للشبهات والشهوات تتلاعب به شهوات النساء وفتنهن, وفتنهن وانك لا تجد رجلا تعلق ب ا م ر أ ة إ ل ا من خلل في قلبه إ لو أ ن ه أ ق ب ل على الله بكلياته وكان في قلبه ربه لمن صرف إ ل ى غير الله وضرب بذلك مثال قال يوسف عليه السلام مع أ ن ه شاق وكان أ ق ر ب إ ل ى فعل الفاحشه لكن قلبه كان مليئا ب م ح ب ة الله فليس فيها موضع لغير الله فلذلك لم يلتفت إ ل ى ا م ر أ ة عزيز و ل أ ن ا م ر أ ة العزيز م ش ر ك ة و ا ل إ ش ر ا ك قائم على صرف القلب لغير الله أ ي شيء يؤثر فيها بمجرد ان ر أ ت يوسف شابا يافعا وفتى قويا تحركت غ ر ي ز ة ا ل ش ه و ة والجنس فيها فراودته عن نفسه وغلقت ا ل أ ب و ا ب وقالت ه ي ت لك لكن شوف ا ل إ ق ب ا ل على الله بالكليات كان سببا ل ل ع ص م ة قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إ ن ه اهم ح ا ج ة من عبادنا لان ع ب و د ي ة بالقلب ع ب و د ي ة ق ل ب ي ة من عبادنا وكذلك اشنو المخلصين الذين أ خ ل ص و ا لله في التوجه والقصد لذلك عصمهم الله ولكن هذا هو المسؤول الذي يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله ي ج ع ي الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله يجعل الله ي ق و ل الله ي ق ع ل الله يجعل الله كان م ا س ب ه ت ج ع ل ا ل م ه يجعل الله يجعل الله يجعل ش يعني في همخوش م س أ لكن ة في التفسير ل ما فيش ك لن تتحدث عنه شنو يوسف يقول لله أ ن ا كما ث ب ت ل ي قال ب د ه ما ب ث و ي ت المرضى ومش عليها يا ا خ و ا ن ا في زمن ده يقولك ل د ل الملتي ما بشتهيه يقولك ل يقولك ل شنو ما بشتهيه ما عندي شهوه انا فيها والبساط أ ح م د ي و ا ل ن ي ة س ل ي م ة أ ك ث ر من يوسف عليه السلام منتك السليمة دي من أكثر ي ولكن ف و ا ل إلا ه ي و ما عندك إحساس ز يجب ا ل ح ر هذا س لكن ان ل ل ر ا جاعد جدا ج تتحكم ب ه ي ا ل ب الشهوه وعصائب و ت ق لي ما عندك ة لو بدايت عندك شهوة ما ش ولكن ة ا ش ه و ة ت ج ي م ا هي ت ت ض ح ك وتقول وإنجي تقول نقطة لك نقطة لا ب ع د ذ ا الشهوه ب اذا كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله يقول لو أ م ن ت على جبل من ذهب لوجدتني لو أ م ي ن ا عليه ولو أ م ن ت على عجوز سوداء خرقاء ش م ط ا ء عوراء اخلو بها س ا ع ة لما وجدت نفسي أ م ي ن ا عليها بعد فناس يقول لك ا ل ب س ا ط شنو شوف كلام الرسول ب ا كلام ا أحمد شوف ل ش ا و ر ي ك انه كلام ه ضد كلام الرسول الرسول يقول ما تركت بعدي ف ت ن ة أ ض ر على الرجال من النساء هم يقولون ا ل ب د ومستفايز صلى الله عليه وسلم يقول ا تقوى دنيا واتقوى ا ي تقوى نساء ي ق ص ف ا ي ت ق و ايه ايه ا ي ايه ايه و ي ه ا ايه ا ه ايه ايه ايه ايه ا ي ع ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه و ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي و ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ا ج ه ايه ي ه ايه ايه ايه ايه ي ه ايه ايه ه ا ي ي ايه ايه ا ي ا ي ايه ا ا ع ل ى طيب ما شنو قال يتحجتي قال يتحجتي ح ج ت معه ي ا ز م تخاف الله انت ل ي حالتهم يتحجتك اما ا ل آ ي ة يا خ و ا ن ا ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه يا خ و ا ن ا التفسير في, في, في هذه ا ل م س أ ل ة أ ق و ا ل من المفسرين من قال أ ن هم يوسف اختلف عن همها همت ب ا ل ف ا ح ش ة وهم بالهروب وهم بالضرب وبعضهم يقول الهم هو مجرد حديث النفس الذي يقع للطبائع ا ل ب ش ر ي ة لمجرد أ ن ه يعني تكلمت معه كلام ا ر ق وتكشفت أ م ا م ه وهو بشر تحركت فيها هذه ل ل م س أ ل ة ولكنه لم يبد لها شيئا واذا هم العبد ب ا ل س ي ئ ة ولم يفعلها كتبت له حسنا ولكن التفسير الذي أ ر ج ح ه غير هذا يعني ا ل ت ف س ي ر ا ن دال ما ارجحه ارجح تفسير ثالث بوريك له حسنا التفسير الثالث الذي أ ر ج ح ه أ ن يوسف لم يهم أ ص ل ا الهم ز ة ما جاءوا لكل عبارات ومفردات السوء تدل على ذلك المفرده ا ل أ و ل ى ق و لنصرف ه تعالى كذلك لنصرف عنه السوء لو اعتبرنا الفحشاء هي السوء شلو الحديث بالزنا ربنا قال صرفوا عنه كيف يكون صرفهم يكون ه م طيب كذلك نصرف عنه ا ل سوء الفحشاء قوله إ ن ه من عبادنا المخلصين هذه د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا لا يليق معه الهم قوله قول إ م ر أ ه العزيز نفسها أ ن ا ر ا و ت ه عن نفسه فاشنو فاستعصم للثالثه ة المفرده طيب الرابعة ا ل الرابعه ة إ ن النفس ل أ م ا ر ة بالسوء إ ل ا ما رحم ربي وهذا القول هو قول ا م ر أ ة العزيز من ا ل أ و ل هي تتكلم يا العزيز مرأة تتكلم رجل طيب نفسر ا ل آ ي ة كيف يا اخوان لو رجعنا إ ل ى ا ل ل غ ة يستقيم ا ل آ ي ة في أ ذ ه ا ن ن ا ل ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في حرف مهم جدا موجود هو لو لا والحروف ث ل ا ث ة لو ولو ما ولو لا لو حرف حرفو حرفو امتناعي لاسمو لا. حرف وجود ا ش ن و لو تقول لو كان كذا فعلت ا ش ن و ك هما هو حصل كويس فامتناع لامتناع ولو ما حرف ا ش ن و وجود لوجود يعني الشيء الموجود خلاني انا ما اعمل كده اما لولا هي حرف امتناع ا لوجود ل ي ش ن ل و طيب معنى اشكر لنا امتنع الهم لوجود البرهان والا برهانك دمى عندو معنا ما قال ولا قد همت به وهم بها لولا لولا حرف امتناع امتناع شنو الممتنع في ا ل آ ي ة شورديني له ولا ما في موجود ب د و ن م ا ي ك وفي ن ح ا ج ة ممتنع الامتنع شنو ا ل ه م ا م ت ن ع ن ا ك حمد ل و ج ان ي ك و د ش ن و ك ح ل ل ان يكون ع ا ل ب م ه ان ط ي ب و د ا ك ح م ل غ ة ا ل ع ر ب ا ل س ا ئ ق م د ل ت ه د ي م و ا ل ت أ خ ن ي ك و ل ق د ه م ت ب ه م ؤ ك د لله ان يكون ا ك حمد لله ان ر ب و ن هناك م ب ه ا ل و ل هناك حمد لله ان ر ب ه ك ح د ه ا و ق ع ت ا ك ح م ل ا يكون هناك ح م ل ل ان يكون ا ك حمد لله ان ربه ك ح و ل ه ان ه ا ك م د ه ان هناك ح م ل ي ا ل آ ي ة م س ت ق ي م ة ك ذ ل ك ل ن ص ل ف ع ن ه ا ل س و ء و ا ل ف ح ش ك ح ت ى ا ل ه م ربنا منعه منه ولكن بوجود البرهان يخوانا البرهان دا فايده الشنيك به الزينه ما دلو ي برهان انا كلمه خليوسو ي في ناس في ا ل وطني لما لي ي في ا ل ز ي ن ب يمتنع بخاف الله و يقول ما ادى الله بخاف الله صح المطعم بدون برهان صح المطعم طيب برهان يوسف شنيك بمعنى لقد همت به محققا لولا ان راى برهان ربه لهم بها وجود البرهان منع شنوه منع الهم وجود البرهان منع شنو؟ الهم. اظن ل الهم ب ر ه شنوه ا ن منع أ ا ل أ م ر فمحبه الله والخضوع له و ا ل إ ق ب ا ل عليه بالقلب إ خ و ا ن نشوف أ ص ل ا لا يقود إ ل ى ا ل إ ق ب ا ل على الله إ ل ا س ل ا م ة القلب ب أ ن يقبل القلب كلياته على الله ا ل آ ن قلوبنا م ت ن ا ز ع ة بين دنيا وبين عيال وبين ا ل نساء وهذا إ ذ ا كان في إ ط ا ر ه الجبلي الفطري الطبيعي الذي خلق عليه البشر ما في ذلك شك لكن أ ن يكون هذا هو ا ل أ ص ل و أ ن يكون التعلق أ ك ث ر خ ا ص ة في الدنيا و إ ل ا لما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تعسى ع ب د ا ل د ي ن ا ر لم يضع إ ن س ا ن الدينار ولا الدولار أ م ا م ه وقال الدولار أ ك ب ر وركع وسجد وكذا لا لكن ع ب د ا ل د و ل ا ر كيف ب ا ل م ح ب ة ولم ا قال يحب الدولار, شر. يخونا الدولار ده الناس ولم يكن شر يحبون المال ده ولم ا يكن و يحبون ا و و ت ح ب المال حبا جمبا لكن الحب إ ل ى د ر ج ة التعلق هذا يوأد يصرفه د ي من الحب إ ل ى شنو إلى ا ل ع ب ا د ة إذا قال تعس عبد الديناري تعس عبد الدرهمي تعس عبد الخميصه ا ل ا ب ن ش ة تعس وانتكس ما في فايده و إ ذ ا شيك ف ل ن ت ق ش أ ث ن ا ء وريد تعس كيف وعبد و كيف قالك جاري ورى الدنيا لو خشت شوق في ك ر ا ع ه ما عندو ق ت يجيب له منقش طلع الشوق مشغول م ش غ و ل ي ة ما عندوك قال و إ ذ ا شيك فلنتقش درس ا ل ل ا إ ذ ا شيك فلنتقش عن ي كيف أ ي ه زجاري ورا الدنيا و إ ذ ا شيك فلنتقش ي ن ط ف ب عليه حديث تعيس ع ب د الدرهمي تعيس ع ب د الديناري تعيس ع ب د الخميصتي تعيس وانتكس و إ ذ ا شيك فلنتقش فلنتقش طلع الشوكه فين ما وطلع في نور زيد ولا مفر ا و ط ف ي ن ز ا زي الجري جري الشوكه ذاته تخش وركز الخلاخش ما عندوك يقنن يقولون أ خ و ا ن ا طلعوا لي الشوكه ا ل ي ب ح ي الطريقه فلذلك أ ق و ل ايها الاحبه في هذه ا ل م س أ ل ة أ ن ا ل إ ن ا ب ة الركن الثالث ف ي ه ا ش ن و ا ل إ ق ب ا ل على الله بكلياتك طيب الركن الرابع ا ل إ ع ر ا ض عمن ن سواه خ و التوحيد ن ا حاجة جدا في مهمة م لا تعرف الله ولا تتخذ غيره ندا ولا شريكا هذا معنى قوله تعالى لا إ ل ه تكفر بجنون ب ا ل آ ل ه ة ا ل آ ن في آ ل ه ة ينبغي ان الناس ك ف ر و ا بها و د ا ل آ ل ه ة ا ل م و ج و د ة البشر ا ل آ ن يعبدون ن ي ي ع ياخي ح س ن من علامات ذلك يموت شيخ يدفنه في الجامع ة في السودان أحسن يموت شيخ كبير مات و ي ت ف ن و ا في الجامع يا اخوان الجامع ذ ا ما حشنو س ج و د لالله لأ نهن ا ب س ل م عن اتخاذ القبور شنو ل ع ن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ما بدل الصالحين بدلوا ب ا ل أ ن ب ي ا ء والصالحين شنو مساجد معناه يعني اتخاذ قروض اي عشره في محل ما يصلهم يدفنوا ناس حولوا جامع ل ل م ق ب ر ة أ وده حولوا المقبرة لجامع كله مجوز في ا ل ش ر ي ع ة ح ر ا م وهو مظنك ا أ و ل حاجه ك ل م ك اي زول يدفنوا في جامع ضره ضرر ما يعلم له إ ل ا الله ذكر ن ابن ا عباس ابن عباس حبر ا ل أ م ة قال اللي ب ي د ف ن و ا في جامع ض ر و عارف ليه قال ضره قال ل أ ن ه دفنه مع مقابر المسلمين تكثر عليه الدعوات مع عموم الخلق ألا أهل لأنه الماشي、بيموتر. الماشي、بعربية. الماشي、بينجدة. الماشي、بيسعار. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين زلوا الجانع والله أضره الشديد قال الناس المقابر المخشوفة والناس ماشينا سعار ماشي ريخوا دي نجدة عودع بين بعربية بين بين في موتر من ما من وتعامت حسن أخوان ضر ضر بدون ع ا ب د و ما يعرف المدفون منه حتى يدعو ب ي مغابر ت للناس بكل ت عرف الميت منه بترحم كل ه م د ي مقابل م س ل م ي ن والحمد لله إ ن ه م مسلمين طبعا لا يجوز دفن غير المسلمين في م ق ا ب ر المسلمين والله ما كنت أ ع ل م أ ن هذا يحصل في السودان حتى اتصل علي رجل أ و ا م ر أ ة لا أ ذ ك ر يستفتي يقول والله ع ن د ن ا م ق ا ب ر في ا ل م ن ط ق ة ا ل ف ل ا ن ي ة يدفن معنا المصارع قلت لهم عند البيهقي في السنن أ ن الرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ا م ر أ ة من أ ه ل الكتاب فزوجها مسلم وقد حملت منه وقبل أ ن تلد الجنين م ا ت و فاستشاروا صلى الله عليه وسلم في دفنها قال أ ن ا د ف ن ه ا مع المسلمين قال كيف تدفنونها معهم وهي م ش ر ك ة قال أ ن ا د ف ن ه ا مع النصارى قال كيف تدفنوها مع النصارى وولدها مسلم ي ت أ ذ ى بهم قالوا كيف نفعل قال ادفنوها بين المسلمين وبين النصارى ب ر ا ه ا ولا م غ ب ر ة ب ر ا ه ا الكلام مهم جدا بالمناسبه بحكم بهذا الحديث يمنع م ن ع باتم شرعا أ ن ي د ف ى ا ل نصارى وسط المسلمين و إ ن ه شيلوا م س ل م ي ن شيلوا وسط النصارى و هذا ل ل أ س ف الشديد موجود في السودان وما عندو سبحان الله ا ل ش ر ي ع ة الرسول عليه الصلاه والسلام الرحيم جعل لمن تمر على مقابر المسلمين تغرشي ولمن تمر على مقابر اليهود نصارى تغرشي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والذي نفسي ب ي لا يسمع بيهودي بي ي ولا نصراني ثم لا يؤمن ب ي إ ل ا أ ك ب ه الله على وجهي في النار يوم ا ل ق ي ا م ة رواه مسلم أ ص ط ن د م ت ما ت ش ق فيها يا اخوان نشوف ال الاعتقاد حتى بتاع الدفن في, الم في المقابر دا لانه و د و ا لان ن ص ر ى ل أ رسول الله ليهودي وشنو والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ي ا ل ص ا ل ح ي ن مساجد يا اخوان انا اريد ان اصبح مثلا ولكن ه ت م ا م ا يدفنون ي في ج ا م ع ويدفنون في مقابل المسلمين مع المسلمين العنقالب مع التاله والمساكين دي. ز ي ا د ة على القبر إ ل ا تراب القبر لا يزاد على القبر شيء إ ل ا ترابه كويس يا اخوانا فلنفرض انا إ ي م ا ن في ا ل ج ا م ع ة ا ل ح س ن وبعلم الناس وشنو وبقريهم وباذل ج ه د أ م و ت يدفنون في ا ل ج ا م ع ة هنا وبعدين ما في ح ا ج ة م ه م ة قال شنو يا إ خ و ا ن شوفوا السلف الصالح ا ل ص ح ا ب ة عندهم ف ر ي ع و د ي ف ه بن ا ل ي م ن في سقرات الموت جابوا له ك ف ر الكفن جديد وال وال وال وال والايام أ ي ا م ش د ة الناس عريانين الناس م ا ل ه م عريان ي ن شوف و الصحابي ا د قالوا يا إ خ و ا ن اغيروا هذا الكفن الجديد وانفعوا به حيا و ذ ي قاعده مهمه اسمها الحي أ ب ق ى من شنو من الميت ق ا ل لهم انفعوا بها حيا وكفنوني ب أ ي كفن ف إ ن ن ي لا أ ل ب س في لحدي إ ن كنت من أ ه ل ا ل ج ن ة أ ب د ل ن ي الله بكفن من ا ل ج ن ة فما يغني كفنكم و إ ن كنت من أ ه ل النار أ و ق د ه الله علي نارا فما يغني عني كفنكم انا ز ع ن د ه فهم ولا م ا ع ن د ه فهم جحوريف بن اليمن ف ا ل أ ش ي ا ء اللي ت ف ن و ا الجبس والجيل و ا ل أ س م ن ت الذي يعملون اللي ي ج ب و ل ن ا ن ع م ل به الله البجاية في الأجر يصلوا الأجر قدركم ل يعملها يا أخي ده كان ما يا زول الزول ا ن ع ل له ت قبة في النار ج ة قبة تكديد م بتعمله الله أي حاجة وكان ق د وكان ف في النار والله جبتك ت ي ي مركز ل ل ق ب ة ه وكانت م تخرجه من الناس م ي ت ف ي ن شنو يضر و الحي ويتضروا ا ل أ ن الناس لما يشوف و ا ا ل ق ب ر عنده قبه ب ج و ن ح ي ب ة وهذا يدل على التعطيم ويقود إ ل ى تقديس البشر وعبادتهم من دون الله لذلك يعني هذه ا ل ج ز ئ ي ة م ه م ة جدا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الاعراض ع ن م ن ش ر ه سواه عن كل شيء وشوف أ ن ا وريك الاعراض عما ن سوى الله يقود ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل ا س ت ق ا م ة كذ؟ ذ ن و ن المصري ر ح م ه الله من ا ل ع ا ر ف ي ن ع ن د ه قصة عجيبة ج د ا ح ك ا ه أ ه ل السيطة قالوا ذ ن و ن ك اجل ن ي س في المسجد إلى ويكون ق ت مذأخر ثم بعد العشاء ر ج ع إلى هناك ف ا ف ط ل ا ح من ا ا ج ق ا ر ه بهيبة وكذا ن ف س ه ا ا ل ش ه و ا ن ي ة دخلت فيه في, في ذنون هي تريده بهذا الوجه ا ل و ض ي وهذه ا ل ه ي ئ ة ا ل و ق و ر ة أ ن ي ف ض ر بها فانتظرته في يوم من ا ل أ ي ا م على الباب وليس عليها شيء إ ل ا قميصها فستان بس ا لما ش كاشب ع ر ل دنا والولد كوركت عنه فالذنون ر أ ى إ م ر أ ه خارج الباب يتولوا ل معناه في م ص ي ب ة فجرا يدخل البيت يريد أ ن يدفع المكروه فدخلت خلفه و أ غ ل ق ت عليه الباب وقالت له ما, ما ث م ة مستغيث ما في زول ب ك و ر ي ولا في كذا ولكني أ ر د ت ك لنفسي فتكلم معه قال هذا لا يحل قالت أ ن ا لا أ ع ر ف ما بعرف بحل ولا بحل إ ل ا تفعل الدنيا ديه اصيح و أ ج م ع عليك الناس وطبعا ً بكل المقاييس الناس كانوا يلغوا البيت وما في زول بيعذروا طوالي يا م و ل ا الله ح ص ر ش ر ي ط وكتب في الجامعه ح س ن قال له شويه يقول لك اذا ف أ ص ل ا ً ما في مجال قال لها طيب أ ن ا ب ا ل ن س ب ة لي هذا فجور و أ ر ي د أ ن يخفف ربي علي اريد أ ن أ ص ل ي له قالت صل ي ما شئت خلاص ق ا ف ل ل ب ا ب و ح د ك و ر ي ق ا ل فصلى و أ ق ب ل على الله بكلياته أ ن يصرف عنه السوء كما صرفه عن يوسف عليه السلام قال لي يا الله ان تصرف عن يوسف أ ص ر ف عني ا ل ز ر د ابقص ما دار ياتي محرم الله ينظر إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة بشيء من الاشمئزاز لما سلم تغيرت ا ل م ر أ ة س أ ل ت ه حصل لا شيء من ا ل إ خ ش ا ء اغش عليها قالت ما الذي أ ت ى بك في هذه الدار يا رجل قالت لها ن ي ما م قدت وانتي ع لها ت قال ل ي رجل لعب ب ي ش الشيطان لا يجل الشيطان اللي عبيه وجهه كعب عبيه قالت استغفر ربك وقم من مكانك واخرج من هذا الباب ولا تعد و فتح الباب ومشى الله ب يقدر لا يقدر يحول قلب ا ل ل ب ي د ر يحول قلب ه في ثوان ي ده مو له ر ض عن العصيان يا خ و ا ن ن ا في حاجه مهمه جدا أ ي م ع ص ي ة حتى ولو أ ن ت سوف تتوب منها تكدر عليك الذي بينك وبين الله وما في ذلك شك لا يمكن أ ن تتعرض لمقت الله ولغضبه و ت ع ص ه و أ ن يكون قلبك سالم بكلياته لا بد أ ن تنتقص منه نقيصه و أ ن يتكدر ك ذ ب و أ ن يذهب منه شيء شعبه ي ء ش لا بد من ذلك لذلك لا ت س ت ه و ن ا ل م ع ص ي ة حتى ولو كانت هذه ا ل م ع ص ي ة لا تدخلكنها اعلم أ ن ه ا سوف ت ق د ر عليك ما بينك وبين الله هذه ا ل ج ز ئ ي ة م ه م ة جدا طيب ا ل إ ن ا ب ة إ ن ا ب ت ا ن هذه أ ر ك ا ن ه ا م ح ب ة وخضوع و إ ق ب ا ل و إ ع ر ا ض إ ق ب ا ل على الله بالكليات و إ ع ر ا ض عن شنو عما سوى الله بعد ذلك ا ل إ ن ا ب ة إ ن ا ب ت ا ن ا ل إ ن ا ب ة ا ل أ و ل ى ا ل إ ن ا ب ة ا ل ع ا م ة ا ل إ ن ا ب ة ل ل ر ب و ب ي ة وهذه كل الخلائق ينيبون إ ل ى الله كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم طيب ملحدهم يشعر ب إ ن س ا ن ي ت ه وضعفه إ ذ ا تعي ماذا يفعل يخلد إ ل ى النوم من الذي جعل له الليل من الذي جعل له شنوب؟ الليلة ولو أ ن ه جعل عليه النهار سرمدا إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م بليل تسكنون فيه فسكونه و أ ن الله أ ع ط ا ه النوم وهبه وهذه من آ ي ا ت ه من آ ي ا ت ه منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله ثم ما, ما من مخلوق إ ل ا ويجوع ف إ ذ ا جاع ماذا يفعل ذهب إ ل ى الطعام منيبا منيبا إ ل ى الطعام من الذي أ ط ع م ه إ ن ه ربه وهكذا هذه إ ن ا ب ة شنو إ ن ا ب ة ع ا م ة إ ن ا ب ة كل الكائنات وكل الخلق إ ل ى الله قسرا وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرهها في ناس أ س ل م و ا كرهها يعني بخشوا النار لكن ب ج و ن بحتاجها لكم الاكل ده حق الله بيتعب ما في زول بكون مصنجر وريزول في الدنيا دي بكون مصنجر اسبوع كذب وريني و و الموده في الدنيا دي زول بس كذب صنجر اصرص ا ف ت عيله دي ما ينوم ب ك ذ حتى لو صنقر الصباح بكون ي مالو ت ع ب ا ن وكل م ر ة افتح في قشمه ب إ ن ا ب ة خلق الله الخلق عاجزين و ع ف ا ء ليحتاجوا اليه ويفتقروا إ ل ي ه و ي ن ي ب و ا إ ل ي ه ا ل إ ن ا ب ة ا ل ع ا م ة ضرب من ضروب ا ل ع ب و د ي ة العامه ة ك د قال و له أ س ل م من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرهه و إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا آ ت الرحمن عبدا ليست ا ل ع ب و د ي ة ا ل خ ا ص ة ع ب و د ي ة ا ل م ح ب ة و ا ل إ ق ب ا ل والخضوع إ ن م ا هي ع ب و د ي ة ا ل ح ا د ة ل أ ن ه م مفتقرون إ ل ى الله اجنو محتاجون إ ل ي ه وردين الكون كله نفو مخلوق ما محتاج الى الله بين الشارون ما محتاج إ ل ى الله يلجا إ ل ى الله يفتقرون إ ل ي ه تمتلئ بطونهم فيحتاج إ ل ى تخليتها كويس وقز على ذلك هذه ا ل إ ن ا ب ة ا ل ع ا م ة ذكر الله عن المشركين المشركين عندهم إ ن ا ب ة لكن إ ن ا ب ة للربوبيه اللي هو الربوبية الملك والخلق والتصريف و ا ل أ م ر وكذا طيب والتدبير و كذا قال تعالى و إ ذ ا مس الناس ض ر دعوا ربهم منيبين إ ل ي ه حتى المشركين يركبوا البحر وهم مشركين في البر يقول لك الاف ا ل ع ز ة لان م ملك البحر يقول يا الله ياخي تعالي في م ل ا ح ظ ة يقول لك الله ما في لما تطلب مدابر الحمى يقول يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف مع انه يقول لك شنو الله ما أبدا خارجه ده ما إ ي م ا ن ولا إ ق ر ا ر دي انابه ماذا عامه دي ا ن ا م ه شنو عامه و إ ذ ا مس الناس ضر دعوا شنو ربهم شنو منيبين إ ل ي ه بعد ذلك فلما أ ن ج ا ه م إ ل ى البر إ ذ ا ه م يشركون أ س ر ك و ا في البر أسكد فعربي ي م ج ي ب واحد س أ ل ه قال له يا أ خ ي انت كذا الله ذكي وصفوا ل ن ا وكلمنا ت عن ا ل إ ي م ا ن بالله قال له هل ركبت البحر يوما يوم قال نعم قال إ ذ ا هاجت الريح يأتي في يأتي في خلدك د و ا ك أ ن ك ت ت ح الله ج إ ى من ي س ك ق ا ل ن ع م ق الله ذاك ا هو ل سبحان الله شيء عجيب البحر د بالذات خطر والله البحر د ا والله ا ل س ف ي ن ة الشاي العربات دي كلها والناس نائمين و ا ل ك ب ي ر ة دي والله زي عدمه ا ك ب ر ي ت والله زي عدمه ا ك ب ر ي ت في البحر د ا ناس ر ا ئ د ي ن في ا ل س ف ي ن ة شغالين اسمع شنو ياخي الدعموره ا س و د ا ن ي ن الطمر شغالين طمر جد من جده على كرشه ف ل ناس دي كويس بالله السفير اللي م ج ا ت في نص البحر اتعطل ا ل ق ب ط ا ق قال لهم السفير اتعطل الغناء بقى بكى ناس قاعد يبكو معاهم ب ر ا ت ي م كم بكى كويس <تصفيق> ياخي البحر ده م خ ي ب جدا و ف ي ه ع ل ا م ة و آ ي ة كبرى من آ ي ا ت الله يخل بحرب شوف ربنا خلق وما في البحار من كائنات هذه هي ا ل إ ن ا ب ة ا ل ع ا م ة أ م ا ا ل إ ن ا ب ة ا ل خ ا ص ة هي إ ن ا ب ة ا ل ع ب و د ي ة و ا ل م ح ب ة وهي التي أ ر ك ا ن ه ا كلها أربعة فالاركان ا ل ا ر ب ع ة ا ل م ح ب ة والخضوع و ا ل إ ق ب ا ل و ا ل إ ع ر ا ض عما سواه تتعلق ب ش ن و بال... بالانابه ا ل خ ا ص ة طيب السؤال المهم كيف نحقق ا ل إ ن ا ب ة إ ذ ا كنت على م ع ص ي ة أ و حتى على ح ا ل ة لا ترضي الله وتحولت عنها و أ ر د ت أ ن تنيد أ و ل شيء لابد أ ن تتبع ا ل ت و ب ة إ ص ل ا ح إ ص ل ا ح الحال يقول تعالى إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا ا ل ت و ب ة ينبغي أ ن تسبح ب ش ن و ب بالعمل الصالح ط ي ب ب د أ يحدث م س أ ل ة م ه م ة جدا قال ابن ق ي م عن ا ل إ ن ا ب ة ا ل إ ن ا ب ة الرجوع إ ل ى الله لكن أ ه م شيء في الرجوع إ ل ى الله الرجوع إ ل ى الله وفاء وعهدا الرجوع إ ل ى الله شنو؟ وفاء و ع ه د كيف أ ن ت أ ص ل ا من ا ل أ و ل معاهد الله انك ما ا ط ع السوء ا ت عصير لما ترجع إ ل ى الله توفي بشنو بهذا العهد الذي بينك وبين الله وتوفي بالعهد الذي بينك وبين الخلق في ق ص ة ع ج ي ب ة في صحيح البخاري رواها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وقصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا رسول والله الرسول عليه وسلم والله ما قصر معنا بغير ا ل أ ح ك ا م أ ل ف شريعته أ ش ي د ز م ن حصل وبيزيد إ ي م ا ن ن ا ب ر ض و وكلمنا به قال كان, كان قبلكم في بني إ س ر ا ئ ي ل رجل استقرض أ خ ا ه أ ل ف دينار قال لي اخ ا د ي ن ي أ ل ف شنو دينار فقال له ابغي وكيلا ابغي, ابغي شاهدا بديك لكني واحد اشهد قال اشهدت ربي الدين قال اشهدت ربي قال له طيب قبلنا شهادته ابغينا كفيلا واحدة اضمنت قال من كفي قال قبلته ش ه ي ا كفي ل ه الله يرضيض د اداه الف دينار وقال له متى قال بعد كذا مثلا شهر شال القروش بعد شهر بنات ب ح ر شال ق ر و ش داري مش طوال الزول د اسمع ر عبدالله ح ك ر الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ذ أ ل ف ديناره يريد أ ن يرجعها إ ل ى الرجل إ ل ى التاجر ولكن البحر كان هائجا ولم تكن فيه سفينه ة ولا مركب. دواقف مركب شئ ص ولا ا ز و د ك مركب ا في المواعيد دجاية نفس、المواعد. داك واقف دواقف ماذا؟ ل أ خ ذ خشبه قال له خ ش ب ة ط ا ف ح في ا ل ب ح ر شانه خت ف و ق ا ل أ ل ف دينار و ربطه قال يا ربي إ ن هذه الف دينار صاحبها طلب مني شهيدا ف أ ش ه د ت ك فرضيا وطلب مني كفيلا و إ ن ي قد اتخذتك كفيلا وشهيدا اللهم إ ن كنت صادقا اللهم أ ص ل له هذه ر م ا في البحر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وصاحبها التاجر ينتظرها فلما لم يجد أ خ ذ هذه الخشبه ة و ن أن ا فيها ماله يعرف وكتب عليها قال وذهب إ ل ى زوجه قالت له هل جاء صاحبك قال طبعا لها و ل القروش قالت لا قال بجيب لا أ ع ط ا ه ا الخشبه قال ا س ت ع لنا بها طعاما لما فتحتها وقلبتها وجدت أ ل ف دينار ومعها الورق قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم بعد يومين أ خ ذ الرجل الف دينار أ خ ر ى في جيبه وقد استقر البحر فركب س ف ي ن ة أ و م ر ك ب ة ثم ذهب إ ل ى الشط ا ل آ خ ر وبحث عن التاجر في متجره وقال له ت أ خ ر ت قبل يومين وكنت أ ر ي د أ ن أ ب ل غ ك المال و ا ل آ ن أ ت ي ت به قال المال قد وصلني و أ خ ذ ت ه أ ر د د عليك أ ل ف دينارك في وفاء عالي جدا على وفاء شنو عالي وعلى صدق مع الله كبير والغرض من هذه الدروس ومدارج السالكين أ ن يرقي النفس إ ل ى د ر ج ة الصدق والصفاء مع الله ليقبل ا ل إ ن س ا ن على ا ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة وكذا يعني في م س ا ل ة ا ل إ ن ا ب ه هذه يقول ابن القيم الانابه ب ن ا ق ي م ل إ تحتاج إ ل ى أ ع م ا ل ولكن بين ا ل أ ع م ا ل وبين القلب م س ا ف ة كثير من الناس يعمل أ ع م ا ل لكن هل هذه ا ل أ ع م ا ل من قلبه、واحد. هل أثر الأعمال ي صلاته قلبه ل إ ص ح ا ا له؟ هل ص تصلح جوفه وباطنه هل صدقته تصلح سريرته قال وبين القلب وبين الرب م س ا ف ة أ ي ض ا هذا كلام في ا ن ا ب ة بين القلب وبين الرب شنو مسافة كيف بين القلب و ب ي ن ربي م س ا ف ة ب ق و ا ع ف ي الطريق في طريق القلب ت ق ط ع ا ل ق ل ب أن يصل إ ل ى الله كيف ر ؤ ي ة ا ل ع م ل ونسيان المن ر ؤ ي ت ه ا ل ع م ل ونسيان المن ر ؤ ي ة العمل شوفينك ا ل عمل دا يبتدو ب ن ك ت ب ازورتمام ما ت ق و ل الله و فني ما ت ق و ل الله, الله عنا على ذكرو ه ده اسم رؤية سنو؟ نسيانا ل منا معا انت اذا عملت ع م ل صالحا م ما ن م ن منه من الله يمنون عليك أ ن أ س ل م و ا قل لا تمنوا علي إ س ل ا م ك م بل ا ل ل ه يمن عليكم أ ن هداكم ل ل إ ي م ا ن إ ن كنتم ص ا ب ق ي ن لذلك هذا هو الغرض من هذه الدروس نواصل إ ن شاء الله في درس ا ل إ ن ا ب ة أ وجزء من ا ل إ ن ا ب ة الدرس القادم إ ن شاء الله أسأل والفسوق وسلم وسلم الله تعالى أن ما يحبه ويرضى وأن يأخذ الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى ويتقبل منا وإياكم أجمعين إلينا الإيمان في قلوبنا إلينا الكفر والفسوق والعصيان وإجعلنا الراشدين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله يوفقنا وإياكم ما بنواصينا منا وإياكم وإياكم مبارك نبينا يحبه يزينه وصحبه أجمعين ويرضى أن وأن وأن وأن وأن يأخذ يحبب في يكرح من محمد